فأيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم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 قاتلهم الله ان يفكون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤو سم رايتهم يصدون وهم مستكبرون سواء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 وَلِلَّهِ خَزَ إِنُ السَّموَاتِ وَلَْ وَلكِمُنَافِ قينَ لَا يَفَعون يَقولُونَ ل إجَغْنَا إ المَدينينَةِ لاَا يُخْرِرجَّ لعَّ مِنهَا لَذَل وَلِلَّهِ الْ وَلِرَسُولِهِ وَلِمُومِنين ولكن المنافقين لا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمُوا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب 114. رَبِّ رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق مِنَ من الصالحين 115. ولن يوخر الله نفسا